شبكة الذكر الحكيم تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاصق إذا وقب ومن شر نفثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد